بسم الله الرحمن الرحيم الالف لام ميم تنزيل, الكتاب لا ريب فيه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولوا نفتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أ ت ا ه م من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 ل ف ج ع ل ن س ل ه من سلالة م د ر ا ت م ه ي ن ثم س وقالوا ا ه فيه روحه ونفخ وجعل من لكم ااذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو تري اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل أ م ل ا ن نجها إ ن م ا الجنة من و ا ل ن ا س أجمعين ب م ا ن س ي ت م ل ق ا ء ي و م ك م ه ذ ا إ ن ا س ل خ ل د ب م ا ك ن ت م تعملون إ ن م ا ي ؤ م ن ب ي ا ت ن ا ا ل ذ إذا ذكروا ي ن ب ه ا خ ر ل ح س ا ى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 بما كانوا يعملون أ ف م ن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم جنات, فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون و أ م ا الذين فسقوا فماواهم النار كلما منها أعيدوا فيها وقيل موسوعه ا ل ن ا ب ل ذ ي ل ل ع ذ ا ب ل د د ن ا و ن ا ل ع ذ ا ب س ل ل ع ه م ي ر ج ع و ن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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت ن ا فلا يسمعون أ و ل م ي ر و ن ا نسوق الماء إ ل ى الارض الجرز فنخرج به زرعا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 ل هم ي ل ه ا ل ن ك ت و ر ض ع محمد راتب ا م ن ت ظ ر و ن